أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه، أما بعد، أما بعد، في المادة السادس والأربعين من دروس شرح, شرح الشطرية، فيما باب فرش حروف سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الناظم: ويا أبد التحاي فجال ابن عامر، فوحد للمكي آيات الولاء، ويا بات في الحرفين بالجمع نافع. وتأمننا لكل يخفى مفصله، وأذغم ما إشماميه البعض عنهم وي... ونرتع ونلعب ياء حسن تطولة ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما ووشرا حث الياء فت وميلا شفاء وقلل جهبذا وكلاهما عن ابن العلا والفتف عنه تفضلا عنه تفضلا وهيت بكسر أصل كف وأمزه لسان وضم التاء لون خلفه دلت ويابة افتح حيث جال ابن عامر قرأ ابن بفتح التاء في لفظ يا أبتي في سور يوسف ومريم والقصص والصافات لأن الفتح حركة عصلية هكذا يا أبت إني رأيت يا أبت إني أخاف أن يمسك يا أبت فعل ما تؤمر هكذا يقرأ ابن عامر يا أبت وغيره يقرأ بكسر التاء يا أبتي في السور الأربع وعصله يا أبي أبي تعود على الياء تاء مكسورة وكسرة لتدل على الياء وكسرة الياء لتدل على وكسرة التاء لتدل على الياء المحذوف نعم. بعده <تصفيق> ووحد للمكي آيات الولا. قرأ بل كثير المكي بالإفراد آيات للسائلين آيات على إراءة جنس الآيات وقرأ البعض آيات للسائلين بالجملة. غيابات في الحرفين بالجمع نافع قرأ نافع بألف بعد الباء في لف غيابات الجب على الجمع في الموضعين وقرأ قرأ نافع بذلك بالغيابات على الجمع وقرأ غيره أي الباقون بالإفراد بحذف الألف غيابة الجب في الموضعين وتأمنا للكل يخفى يخف مفصلا وأضمن ما يشمه البعض عنهن أي ورد عن بعض أهل الأداء عن القراء السبعة إخفاء حركة النون الأولى في لض ما لك لا تأمننا على يوسف تأمننا على يوسف هذا الاختلاس بمعنى تضعيف صوتها أي بذهاب ثلث الحركة وبقاء الثلثين ما لك لا تأمننا على يوسف هكذا وأضغم البعض الآخر عنهم النون الأولى في النون الثانية مع الإشمام أي ضم الشفتين حالة الإضغام والغنى التي توجد بإضغام النون الأولى في الثانية هكذا ما لك لا تأمن على يوسف ما لك لا تأمنا قوله ونرتع ونلعب يا حصن تطول ويرتع سكون الكسر في العين ذو حمل أي قرأ نافى والكوفيون بالياء أرسله معنا غدا يرتع ويلعب بالياء في يرتع ويلعب وقرا الباقول ارتله معلى غدا نرتع ونلعب بعد ذلك قال آه ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما اي قرأ نافع وابن كثير بكسر, بكسر العين يرتع ويلعب وقرأ ابو عمرو عامر وابن عامر والكوفيون بسكون العين يرتع ويرتع لان الخلاف في كلمه يرتع فقط قرأ ابو عامر وابن عامر والكوفيون يرتع ويلعب بسكون العين ويقرأ نافع ابن كثير بكسر العين يرتعي ويلعب والخلاصة في كلمتين يرتع ويلعب على النحو التالي أولا قرأ نافع بالياء وكسر العين هكذا يرتع ويلعب ثانيا قرأ بن كثير بالنون وكسر العين نرتع ونلعب ثالثا قرأ ابو عمرو وابن عامر بالنون وسكون العين نرتع ونلعب رابعا قرأ الكوفيون بالياء وسكون العين يرتع ويلعب قوله بشرايا خط الياء ثبت وميلا شفاء وقلل الجهبدا وكلاهما على ابن علا والفتح عنه تفضلا قراب حذف الياء في بشرايا الكوفيون فيقرؤون قال يا بشرا هذا غلام يا بشرا على انه نداء للبشرى اي اقبلي وقال الباقون الياء مفتوحه بعد الف يا بشرا هذا غلام وقرأ حمزة والكسائي بإمالة راء يا بشري والدليل وميلا وميّل شفاء يا بشري وقللها وقل ورش بين بين قولا واحدا هكذا يا بشري هذا غلام والدليل وقل جهبذا ولأبي عمر ثلاثة أوجه الإمالة يا بشري والتقليل يا بشري والفتح يا بشري والفتح أفضل يا بشرى والدليل وكلاهما أي الإمالة والتقليل عن ابن العلا والفتح عنه تفضل وقرأ قالون ابن كثير وابن عامر بفتح وليا يا بشرى بفتح الياء يا بشرى وقرا عاصم يا بشرى لا بعدها قال وهيت بكسر أصل كفء وامزه لسان وضم التاء لو خلفه دل قرأ ابن نافع وابن عامر بكسر الهاء في لفظ هيت لك وقالت هيت لك وقرأ غيرهما بفتحها هيت لك وروى هشام بهمزة ساكنة بعد الهاء المكسورة هيت لك وقرأ غيره بيأس ساكنة هيت لك أو هيت لك وقرأ هشام بخلافه ابن كثير قولا واحدا بضم التاء هشام عنده همزة هيتو أو هيت وابن كثير قولا واحدا يقرأ هيت وقرأ الباقول بفتح التاء هيت والخلاصة في كرمة هيتا على النحو التالي أولا قرأ نافع ابن ذكوان بكسر الهاء ويا ساكنة مبنية وتاء مفتوحة هيت لك مبنية على الفتح مثل كيفة وأين ثانيا قرأ ابن كثير بفتح الهاء ويا ساكنة وضم التاء هيت لك مبنية على الضم مثل حيث ثالث الروا هشام بوجهين بهاء مكسورة وعمزة ساكنة وتاء مفتوحة هيت لك وصحح ابن الجزر في النشر بهاء مكسورة وهامز ساكنة وتاء مظلومة هئت لك وصوبه الداني وجمع الناظم الوجهين وإن كان الثاني ليس من طريقه ليجري على الصواب انتهى هذا الكلام من كتاب عرشاد المريد للشيخ الضباع رحمه الله تعالى رابعا قرأ باقي القراء بهاء مفتوحة وهاء ساكنة وتاء مفتوحة هيت لك وفي فتح حلامي في مخلصا ثور وفي المخلصين الكل حصن تجملا <تصفيق> فئ معا معا وصحاش حجة دأبا لحفصهم تحرك وخاطب يعصرون شمردلة ونبتل بيا شاف وحيث يشاء نودار وحفظا حافظا شاعقل وفتيتي فتيتي وفتيتي فتياني عن شذن ورد بالإخبار في قالوا أئنك دعفلة ويأس معا واستيأس استيأسوا وتأسق بعد البذ بخلف وأبدلا ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون العلا يوحى إليه شد على وثاني, وثاني جهلف وشدد حركا كذا نل وخفف كذب ثابتا تلا وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفس ليحزنني قلا وفي اخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي يا ابائي أبي فخش موحلة أو فخش موحلة وفي كافة فتح اللام في مخلصا ثواء قرأ الكوفيون بفتح اللام في لفظ إنه كان مخلصا في سورة مريم اسمه مفعول وقرأ الباقون بكسر اللام إنه كان مخلصا اسم, فاعل اسم الفاعل و وفي المخلصين الكل حسن تجملة قرأ الكوفيون ونافع بفتح اللام المخلصين المعرب بال حيثما ورد في القرآن الكريم إنه من عبادنا المخلصين نعم المخلصين حيثما جاء على إنه على أنه اسم حول وقرأ الباقون بكسر اللام المخلصين على انه اسم فاعل حيثما جاء معا وصل حاشا حجه قرأ أبو عمرو بألف بعد الشين بألف بعد الشين وصلا قلنا حاشا لله ما هذا بشرا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء هكذا يقرأ ابو عمرو حاشا لله لإثبات الألف وقفل وبحذفها وقفا حاش إذا وقف وقرأ الباقون بحذف الألف في الحالتين قلنا حاشا لله وإذا وقفوا يقفون حاش نعم قالوا دأبا لحصين في حرك أي روى حص بتحرك همز سبع سنين دأبا بالفتح وقرأ غيروه بسكونها دأبا نعم وخاطب يعصرون شمردل قرى حمزة والكساء بعثر الخطاب في في قوله تعالى وفيه تعصرون وقرى غيرهما بياء الغيب وفيه يعصرون ونبتل بياشافل قال حمزة والكساء بياء الغيب معنا أخانا فأرسل معنا أخانا يكتل بياء الغيب وقرى غيرهما بالنون فأرسل معنا أخانا يكتل الباقون يقرؤون بالنون حمزة و الكساك بالياء الغيب فأرسل معنا أخانا يكتل هكذا أقرأ حمزة و وقرا فقرأ بالنون فأرسل معنا أخانا نكتل بالنون وحيث نشاء نون دار قرأ ابن كثير بالنون في قوله تعالى يتبوأ منها حيث نشاء اللفظ نشاء المقترم بحيثه وقرى الباقول حيث يشاء باليام أما لفظ نصيب برحمة من نشاء فمتفق على قراءته بالنون وحفظا حافظا شاع القلب قرأ حفظة الكسائي وحفظ فالله خير حافظا بفتح الحاء وألف بعدها وكسر الفاء حافظا وقرى الباقول فالله خير حفظا بكسر الحاء وسكون الفاء وبدون ألف بينهما وقد ذكر الناظم القراءتين في البيت فقال وحفظا حافظا شاعقا وفتيته فتيانه عن شذن قرى حفظة الكساء وحص وقال لفتيانه بألف بعد الياء علوم مخصورة بعدها علوم مخصورة بعدها جمع, جمع كثرة لفتى لفتيانه هذا لظ يعني جمع كثرة لفتى وقرى الباقون لفتياته بدون ألف وبذل النون جمع قلة لفتياته جمع قلة أما لفتيانه جمع كثرة للظفة وقد لغض الناظم بالقراءتين قوله بالإخبار في قالوا أئنك نغفل قرى ابن كثير بهمزة واحدة على الإخبار قالوا إنك لأنت يوسف وقرى غلون بهمزتين على الاستفهام قالوا أئنك لأنت يوسف وكل على أصله في تسهيل همزة الثانية وإدخال ألف بينهما قوله ويأس معا واستيأس استيأسوا وتيأسوا قلب عن البزي بخلف وأبدلا روى البزي بخلف عنه يعني له وجهان لغ يأس في موضعين إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون في سورة يوسف وفي موضع في سورة الرعد أفلم يأس الذين وفي لغ استيأسوا منه حتى إذا استيأس الرسل لا تيأسه هذه الألفاظ قرأها البزي أو رواها البزي إنه لا يايس من روح الله هذا, هذا وجه أو أفلم يايس الذين أمنوا استايسوا منه حتى إذا استايس الرسل لا تايسوا بتقديم الهمزة على الياء وإبدانها ألفا لا تايسوا لا يايسوا نعم وقرأ الباقون لا ييأس بتقديم الياء ساكن على الهمزة وإبقاء الهمزة محققة لا ييأس استيأس أفلم ييأس ويتفق معه البزي في الوجه الثاني عنه ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون العلد روى حفص بالنون وكسر الحاء في لغ نوحي إليهم في سورة يوسف والنحل والموضع الأول في سورة الأنبياء على بناء الكلمة للفاعل نوحي إليهم نعم وقرى حمزة والكساي وحفص إلا نوحي إليه لأنه قال يوحى إليه شدzeit على قرى حمزة والكساي وحفص ونرسلنا من قبلة بمرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بالنون وكسر الحاء مبنيا للفاعل إلا نوحي إليه الموضع الثاني في صورة الأنبياء وقرى الباقون بياء مضمومة وفتح الحاء في يوحى إليهم يوحى إليهم في موضعه الثلاثة وفي لظ يوحى إليه الموضوع الثالث في سورة الأنبياء على إن الفعل مبني للمفعول وثالي ننجحرف وشدد وحركا كذا من قرى ابن عامر وعاصم بنون واحدة وتجديد الجيم وفتح الياء في فنجي من نشاء فنجي من نشاء على أن الفعل ماضي مبني للمفعول وقرأ الباقون بنون مضمومه وبعدها نون كده وجيم مخففه وياسى كله فنجي من نشاء فعل مضارع من انجل قوله وخفف وخفف كذبوا ثابتا تلا أي قرأ الكوفيون بتخفيف الذال في وظنوا انهم قادوا كذبوا قادوا كذبوا ووجئت هذه القراءه بان الضمائر ترجع إلى المرسل إليهم أي وظن المرسل إليهم أن الرسل, أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من النبوة قد كذبوهم فيما ادعوا من النبوة وقرأ الباقون بتجديد الذال قد كذبوا على أن الضمائر تعود على الرسل أي وظن الرسل أنهم قد كذبهم أممهم فيما جاء به وهذا توجيه جيد لبيان قراءتين نعم والخلاصة في قد كذب وفي فنجي من نشاء على النحو التالي أولا قرأ أهل سما بتجديد الذال في قد كذب ويقرؤون فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذب جاءهم نصرنا فننجي من نشاء هكذا قرأ أهل سما ثانيا قرأ ابن عامر بتجديد الذال في كذب ويقرأ فنجي من نشاء ابن ثالثا قرأ عاصم ووحده قالوا كذبوا فنجي من نشاء رابعا قرأ حمزة الكسائب قالوا كذبوا فننجي من نشاء بعد ذلك ذكر في البيتين الأخيرين الله رحمه الله اليآت أو يآت الأضافة الواردة في سورة يوسف وهي على النحو التالي وأني وإني الخمس ربي بأربعين أولا نبدأ بكلمة ربي ربي الله ربي أحسن مثواي كلمة أرني أراني أراني أعصر خبرة أراني أحمل فوق رأسي إني أرى حتى ذن لي أبي أو يحكم الله أبي أو إني أعلم إني أنا أخوك هذه الكلمات التي فيها إضافة بعدها نطقها مفتوحة فتحها أهل سما جميعا نافع من كثير بعمر وأسكنى غيره ثانيا كلمة إني أراني في موضعين إني أراني أعصير خمرة إني أراني أحمل وكلمة يأذن, يأذن لي يا أبي يأذن لي يا أبي ونفسي إني سوف أستغفر لكم ربي إنه ذلك مما علمني ربي إني تركت إلا ما رحل ربي ان ربي وقد أحسن بي إذ هذه اللي كلها فتحها نافع أبو عمر وأسكنها غيرهما. ثالثا كلمة لا يحزنني أن فتح الياء فيها نافه وابن كثير وأسكنها غيرهما رابعا كلمة لعلي أرجع إلى الناس ابائي إبراهيم فتح الياء أهل سمع وابن عامر وأسكنها غيرهم الكوفيون خامسا حزني قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله فتح الياء فيها نافه وابن وابن عامر وأسكنها غيرهم سادسا ألا ترون أني في الكيل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله فتح فيهما نافع وحده وأسكنها غيره سابعا بيني وبين إخوتي إن ربي فتح لي ورش وحده وأسكنها غيره بهذا نكون انتهينا من فرش حروف سورة يوسف ننتقل إلى سورة آه آه الرعد فرش حروف سورة الرعد قال الناظم رحمه الله تعالى وزرع نخيل غير سنوان ولا لذا خفضها رفع على حقه طلا وذكر تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بليا نفضل شنشل وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا فذي استفهام الكل أولى سواء نافع في النمل والشام مخبر سواء النازعات مع إذ وقعت إله وزرع النخيل غير صنوان لولا لو لدى خضع رفع على حقه طولا قرأ حفص وابن كثير وابو عمر برفع وزرع ونخيل صنوان وزرع وغير صنوان بالعطف على نظر وفي الارض قطع متجاورات وقرأت باقل بالخضر وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان عطفا على كلمة من اعنام وقيد نبضى سلوان بالموضع الأول لأن الموضع الثاني متفق على خفضه, خفضه بالإبعافة قوله وذكر تسقى عاصم وابن عامل قرأ عاصم وابن عامر بياء التذكير في يسقى بماء واحد أي يسقى ما ذكر وقرأ غيره بتاء التأنيف تسقى بماء واحد والضمير يعود على جنات قولوا بعد ذلك وقل بعده بالياء يفضل شوشلة قرأ حمزة والكسائي بالياء ويفضل بعضها على بعض وقرأ الباقون بالنون ونفضل بعضها والخلاصة في هذه الآية وزرع ونخيل قرأ نافيا وحده وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل ونفضل بعضها على بعض وقرأ ابن كثير وعبد عمر وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض قرأ ابن عابر وشعبة وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض روى حفص يزرع ودخير صلوال وغير صلوال يسقى بماء واحد ونفضل ونفضل بعضها على بعض قرأ حمزه والكسائي يزرع ودخير صلوال وغير صلوال تسقي تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض بعد ذلك وما كرّوا استفهام نحو إذا وإنا فاستفهام لكل أوله. هنا في هذه الآيات يتكلم الناظم عن لف إذا وإنا أي الذي تكرّ فيه الهمزتان يعني جاءت الكلمة فيها همزتان أ إذا قال كل القراء يستفهموا يستفهمون في أ إذا الموضوع الأول. قال وما قرر استفهمه نحو إذا إن أئذا إن فذو استفهام من الكل أولا سوى نافعين ورد أولا لفظة إذا وإنا في أحد عشر موضعا في تسع سور في القرآن الكريم على النحو التالي الأول في سورة الرعب أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد الثاني والثالث أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لما لم السور إلى غير ذلك من و ومراتب القراء فيها على النحو التالي قرأ نافع بالاستفهام في الكلمة الأولى أئذا وبالإخبار في الثانية إنا فيقرأ أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد ويقرأ أئذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون نعم إلا موابع استثنية سيأتي تفصيلها إلا في سورتي النمل والعنكبون فأخبر فيهما في الأولى واستفهم في الثانية فيقرأ في سورة النمل وقال الذي كفروا إذا كنا تراروا آباءنا أئلة في سورة النمل يخبر في الآء يخبر في الأولى ويستفهم في الثالية وفي سورة العنكبوت كذلك إنكم لا تأتون الفاحشة أئنكم لا تأتون الرجال والدليل سوى نافع في النمل ودون عناة ودون عناة عمة في في العنكبوت مخبرا وهو في الثابتة راشدا إلى سوا العنكبوت ثانيا قرأ الكسائي بالاستفان في الكلمة الأولى فائذا وبالاخبار في الثانيه ان في كل المواضع الا في سوره النمل في, في الاولى فاقرا في سوره النمل وقال الذين كفروا اذا كل ترابا واخبر في الثانيه وزاد نولا وقال الذين كفروا اذا كل تراب واباؤنا اننا واخبر في الثانيه في النمل بعد زي تن اننا هكذا يقرا الكسائي والدليل وهو في النمل كل غضضا وزاداه حلولا اننا عن وفي سورة العنكبوت فاستفهم في الكلمتين الكساء يقرأ في العنكبوت ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحر من العالمين أ إنكم لا تأتون الرجال والدليل هو هو في الثاني أ تراشدا ويله سوى العنكبوت ثالثا قرأ ابن عامر بالإخباط في الكلمة الأولى إذا وبالاستفهام في الكلمة الثانية في كل المواضع إلا ثلاث سور فابن عامر يقرأ مثلا وإن تعجب فعجبوا قولهم إذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد بالإخبار في الأول واستفهم في الثاني مثل موضع ثاني إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لما بعوثون وهكذا إلا في ثلاث سور في سورة النمل استفهم في الأول أهكذا وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وأخبر في الثانية مع زادة نور مثل الكساهي وقال الذي كفر أئذا كنا ترابا وأبانا إننا لمخرجون. الموضع الثاني في سورة الواقع استفهم في الكلمتين أئذا وإنا. فأقرأ في سورة الواقع وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أيضا إننا لمبوسون. والموضع الثالث في سورة النازعات استفهم في الأول وأخبر في الثانية الكلمة الثالثة هكذا. أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِضَامًا نَاقِرَةً هكذا يقرأ ابن عامر والدليل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعة طويلة لا فبف في الأولى في سورة الثلاث النمل والنازعات والواقعة وهو في النمل كريض زاداه نونا العنومة أي في الثانية بسورة النمل وعم رضا في الز في أي في الثانية في النازعات بالإخبار رابعا ابن كثير وحفظ بالاستفهام في الكلمتين أَإِذَا وانه في كل المواضع الا في سوره العنكبوت فاخبر في الكلمه الاولى انكم لا تأتون الْفَاحِشَةِ الفاحشه فِي في الثانيه انكم لا تاتون الرجال والدليل ودون عناد العامة في العنكبوت في العنكبوت اي بالاخضاب في الكلمه الاولى قوله وهم على أصولهم أي كل قارئ أو راول على حسب مذهبه في تسهيل الهمزة الثانية أو تحقيقها قوله وامدل له حافظ البلا أي قرأ هشام وأبو عمر وقالون بإدخال ألف بين الهمزتين قرأ هشام وأبو عمر وقالون بإدخال ألف بين الهمزتين في الموابع المذكورة في ما فيما يقرأونه بهمزتين وقرأ الباقون بلا مد بين الهمزتين في كل ما ذكر قال وهاد ووال قف وواق بيئه وباق دلا هل يستوي صحبة تلى فبعض صحاب يوقدون وضمهم وصد ثوى مع صد في الطول والجلا ويثبت في تخفيفه حق ناصر حق ناصره وفي الكافر الكفار بالجملة اي خف هنا في كلمة هادي حيث ما جاءت في القرآن ولكل قوم هذه وكلمة والي وما له من دونه من والي وكلمة واقي من واقي حيث ما جاءت وكلمة باقي ما عندكم ينفد وما عند الله باقي في سورة النحل واحذفها له وصلا وقرأ الباقون بحذفها في الحالتين قوله هل يستوي صحبة الولا قرأ حمزة والكساء وشعب بيان التذكير فيه أم هل يستوي الظلمات والنور أم هل يستوي وقرى البعوون بطاق التأنيه أم هل تستوي الظلمات والنور وبعد سحاب وبعد سحاب يوقيون وضمهم وصد ثوا مع صدة في الطول من جلد. قرأ قرى حمزة وانكسائي وحفص بياء الغيب فيه ومما يوقيلون عليه في النار الذي هو بعد أم هل تستوي الظلمات والنور وقرى غيرهم بتاعمصطع ومما توقيلون قوله وضمهم وصد ثوا مع صدة في الطول من جلد. أي قرأ الكوفيونا بضم الصاد وصد على السبيل هنا في سورة الرعد وفي سورة غافر المشار إليه بسورة الطور وصدّ على السبيل على البناء للمفعول وقرأ الباقون بفتح الصاد وصد على السبيل أو وصدّ على السبيل على البناء للفاعل قوله ويثبت في تخفيفه حق ناصر أي قرب كثير وأبو عمرو وعاصم بسكون الثاء وتخفيف الباء في يمحو الله ما يشاء ويثبت يقرأ داقون بفتح الثاء وتشديد الباء يمحو الله ما يشاء ويثبت وأما موضع سورة إبراهيم عليه السلام يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فمتفق على تشديده قوله وفي الكافر الكفار الكافر الكفار ذللة أي قرأ ابن عانو والكوفيون وسيعلم الكفار لمن عقب الدار بضم الكافر لتقديم الفاء وتقديم الفاء مفتوحة على الالف على أنه جمع تكسير الكفار وقال الباقون بفتح الفاء وألف بعدها وكسر الفاء وسيعلم الكافر على الإفراد هذا بهذا نكون قد انتهينا من فرش حروف سورة الرعد والله تعالى أعلم فصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين